تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقد درموا تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا لِيَكُونَ لِانْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساقير الأولين تتبهى فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله, أنزله الذي يعلم السر في السماوات وفي الأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأتي يُلْقَى الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا فَيَكُونَ في مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ أَنَا إِن وَرَبُّكَ لَكَ الْأَمْثَالُ فَغُلُو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَا الله سَمِعَ اللَّهُ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 أم جنة الخلق التي يعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرون وما يعبدون من دون الله فيقول, فيقول أأنتم أغللتم عبادي والسبيل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 كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا إن إنهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائفة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتبا كبيرا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 وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلا الْـمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدبا من المجرمين وكفى بربك هاذيا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نسل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وَلَا يَأكُونَكَ بِمَثَلِلَ إِللاا جَِّكَ بِالحَبح وَأَحْسَنَ تَخْثِير الذيذينَ يُحْشرونَ على مجوهِم إِ جَههَ نَمْنَ قُلائِكَ شَْص مَكَلََونَ وَولُّ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 وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون من بين ذلك كثيرا وكل انغربنا لهم الامثال وكلنا تبرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت نطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادُوا لَيُزَيُّنُونَكَ بِأَثَارِ الْأَرْضِ لِيَفْتِنُوكَ وَمَا كَذَّبُوا بِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا قَدْ إِلَٰهُهُ هَوَاهُ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ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 به بلدة ميتا ونصطيه مما خلقنا أنعاما وأناسج كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدون وهذا كبيرا وهو, وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل, وجعل بينهما برسخا وحجرا, وحجرا محجورا وهو, وهو الذي خلق من الماء بشرا بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك, ربك قديرا <تصفيق> وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسالبي خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا لما تأمرنا وزادهم نفخا اللہ اللہم